بروضوان لسيدنا احمد الرفاعي قد صلى سره العالي الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجني يسكن بعظيم قديم كريم منك وبمخدوني وبأنواع أجناس رقوم نقش أنوارك وبعزاز عزاز عز عزك وبحرم طول تشديد قوتك وبقوة مقدار قدرك وبتأييد تحميد تمجيد عظمتك وبسمو علوي رفعتك وبقيوم دنيوم دوام ملكك ما برضوان يماني فران مغفرتك ما برفيع البديع سلطانك وبل سعات رحمتك ما ب نوامع بوابق صوامع عجينجي بهيج نور ذاتك ما قهر جهر ميمون الرتباط وهتانيتك وبهديري تيار أمواجي بحر المحيطي بملكوتك وباتساع في صاحي مدائن برازيخي كرسيك وبهيكليات ألويات روحانيات أملاك عرشك وبأملاك الروحانيين المديرين لكواكل أفلاكك وَبِحَنِينِ أَنِينِ تَسْكِينِ الْمُرِيدِينَ بِقُرْبِكَ وَبِحَرَقَاتِ خَطَعَاتِ زَفَرَاتِ خَارِفِينَ مِنْ سَطْوَتِكَ وَبِأَمْوَالِ نَوَالِ أَقْوَالِ في فِي مَنُغَاتِكَ وَبِتَمْجِيدِ تَعْبُّدِ تَخَلُّدِ الْعَابِدِينَ عَلَى طَاعِكَ يا يا اخر يا ظاهر يا باطن يا قديم يا قيوم الله الرحمن الرحيم سر سميد قلوب عدائنا بعدائك ودق علينا اعناق الظلمتي واحجبنا بحجبك الكثيفة عن لحظات لمعات أبصارهم الضعيفة بعونك وقوتك فصب علينا الميازي بأنابي بالتوفيق في روضات السعادة يا ناء الليل النهار واغمسنا في حياظ سواقي İr bir rika wa rahmetika Wa qayyidina bi qaydi selamati Anil wuku'i fi masiyatika Ya evvelu ya ahiru Ya zahiru ya batinu ya qadimu ya qayyum Allahümme veheletil wukulu Ve absar وابعدت الخواتر وقصرت الظلون عن إدراك كنه كيفيتك وما ظهر من بوادي عجائب أنواع قدرتك دون البلوغ لا تلأل إلا معات من بروق شروق سماواتك اللهم محرك الحركات ومبدئ النهايات والبقايات ومشقق صمي صلاب الصخور الراسيات والمنبع منها ماء معيناً للمخلوقات والمحي به سائر الحبوبات والعالم بما اختلج به في اسرارهم النطق والإشارات الغافيات ولغات النمي الصارحات ومن سبحت وقدست وكبرت ومجدت وعظمت لجلال جمالك كمال أقوان عظام عزك وملائكة السبع السماوات جعلنا اللهم في هذه الساعة الشريفة وفي هذا اليوم الشريف من من دعاك فأحببته وسالك فعطيته وتضرع إليك فرعيته وإلى دار السلام فادنيته وجد علينا بفضلك يا جواد يا جواد يا جواد عاملنا بما أنت أهل ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أفرانك ربنا وإليك المصير ولا حون ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على